بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين ألف لامين تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين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 من نذير من صدرك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم احتوى على العرش الله الذي خلق السماوات والأرض أفتت أيام ثم احتوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفير ما لكم من دونه من ولا يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرض إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعذون يدبر الأمر من السماء مما تعصون ذلك عالم الغيب والشهادة الذي هو وحي. ذلك عالم الغيب والشهادة الذي هو كل شيء خلقه. الذي أحسن كل شيء خلقه. وبدأ خلق, وبدأ خلق الإنسان من طيب ثم جعل نسله من سلابة مما في من روحه ثم ثوى ونفخ فيه روحه وجعل لكم مستمعا والاذقار والاسد وجعلنا لكم مستمعا والاذقار ما تشكون اريد تشكون وقالوا أَظَلَّلْنَا فِي الْأَرْضِ أَنَّ لَفِي خَلْقٍ جَدِيرٌ تَفْكُرُونَ جديد فِي الْأَرْضِ أَنَّ لَفِي خَلْقٍ بل بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ قل يتوفاكم ملك الموت الذي يوكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون قل يتوفاكم الذي يوكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى المجرمون ناكسوا رؤوسهم رَبِّنَا رَبَّنَا اَرْحَمْنَا وَاسْمَعْنَا وَاقْضِ عَنَّا نَا نَا حسن هدأه ولكن حق القول مني لأمل أن جهنم من الجنة والناس أجمعين. أذوقوا إلى نسيت النقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخرد بما كنتم تعملون عذاب بما كنتم تعملون إن إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا لقوا بها خرجوا وسبحوا في ربهم وهم لا يستكبن. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا لقوا بها خرجوا سجدوا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفاً وطمعاً ومن ما رزقناهم ينفقون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفاً وطمعاً. نفس ما أفي لهم من قرة أعين جزاء لا يستوون فمن لا يستوون اما الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات ماوارذ لن بما كانوا يعملون لا وَرُذُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا كل كلما أردوا أن يخرجوا منها وعيدوا فيها وسيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر أَذَلَّ عَلَّهُمْ يَضْعُونَ وَلَنْ يَكُنْ نَهْمُ مِنَ الْعَذَابِ الْأَلْقَىٰ إِنَّ الْعَذَابَ الْأَذَلَّ عَلَّهُمْ يَضْعُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إنا من ممن ذكر بآيات وابدئي ثم أعرض عنها إنا بها المجرين منتقنون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه ولقد آتينا موسى الكتاب في مشة من لقائه وجعلناه بدا لبني إسرائيل وجعلناه بدا لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا مُنْقِرِينَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا أو لم يهذلهم كم أهلتنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم؟ أو لم يهذلهم كم أهلتنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم؟ إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرذ فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أولم يروا أنا نسوق الماء أَلا يُبْصِرُونَ أَلا يُبْصِرُونَ وَيَقُولُونَ مَا هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَيَقُولُونَ مَا هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ كُلَّ يوم الفتح لَا يَنْتَهُوا الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ ولا هم Çeviri ve